غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعت ربك وما قلاء وللآخرة خير لك من الأولى ولسنف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَّرَكْ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ